ما ضين احنا على العهد علي علي ما ضين احنا على العهد علي علي من عوف حبك للابد علي علي ما ضين احنا على العهد علي علي من عوف حبك للابد علي ايه علي علي ولينا علي علي صيح علي علي ماضي ايه انت نجاتي ومنقذي علي انت نجاة ومنقذ يا علي ولا من ليش ما يفتهم انت الذي ما يفتهم انت الذي علي علي اي تنطيني صك يوم الوعاد علي علي تنطيني علي علي علي يلا نجات ومنقذ علي علي ولا من انت ما يفتهم انت الذي اي كم تعطيني صك يوم الوعد هل تعطيني صك يوم الوعيد. علي علي, علي والنا علي علي والنا علي, علي, علي, علي, علي, علي وما اخذت نهج المرتضى هل الناس ليسم غمضه هل علي, علي او ما اخذت نحج الرافض هل اصير مثلنا رافضا اصير مثلنا رافضا هل علي, علي ردوا الكراهه علي علي او رفض الكراهه والحقد يا الله علي علي والنا ايش مغمضه للشاعر حيدر العاصي عمي يا الناس ليش مغمضه او ما اخذت نهج المرتضى يصير مثل نرفضه يصير مثل نرفضه رفض الكراهه والحقد يا الله علي علي والينا علي علي. سيدي يا فارس مضر علي علي سيدي يا فارس مضر علي علي مو بس جسد قلب حظه اي مو بس يا ساد قلب اي بايع المهد المنتظر بايع المهد المنتظر بارك لك الله به الولاد علي علي والينا علي علي والينا علي علي والينا بعض بعض. علي علي والينا. سيدي يا فارس موى علي علي مو اي بايع المهد المنتظر بارك لك الله بعل ولا علي علي علي علي, والينا علي, علي, والينا علي, علي, والينا علي علي تتويج عدنا بهالمساء علي, علي اهل المهدي بين خير النساء علي علي او عين الله ظلت على, علي اللي ضل تحرسه يلا عينك الله تحرسه علي علي هو الذخر والبيضمه علي هو الذخر والبيضمه يا الله علي علي والينا علي تتويج عدنا بهالمساء علي علي خير النس علي علي خير النس الله تحرسه هو الذخر والبيض امه هو الذخر والبيض امه يا الله علي علي والينا علي, علي, والينا علي, علي والينا الماء يقرب المهدي ولي, علي علي يقرب المهدي ولي علي علي لو مات حكم جاهلي علي, علي لا يتمل ولا يتعلى ولا يتمل ولا يتعلى مفروضه من واحد احد مفروضه من واحد احد علي علي وال قادم خادمك عم علي علي وال ما يغرب ولي لا مات حكم جاهل علي علي او علي علي, علي. من, علي. علي, علي. من واحد احد اي علي والنا عدل ان شاء الله وابدور فرحتنا تهن علي اهل الشر ذل علي اهل الشر ذل ونار النواصب خمي ونار النواصب الخمي دع علي علي, علي علي علي وبدور فرحتنا تهل علي علي اي وبسيف اهل الشر تذل علي علي علي علي والي من يظهر الحق المبين علي علي الخافقين عياله صارت الحسين علي اياله صارت الحسين علي, علي المفصول راس من الجسد علي علي, علي, علي والينا بالمهدي نور الله يتم به الامامه الختم اي وزح من عندنا الظلام وزح من عندنا الظلام وللمن ظلم يصبح سند للمن ظلم يصبح سند صلوات